بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا, إلا أن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 Zajda balon na فامسكوهن بمعروف femsiku, فارقوهن بمعروف na uferyku, na bimaurofin, na achidu.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 ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئسن مِنَ المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر W았�on ثلاثه اشهر zgromów, które od razu nie ieiliały się wymien i sposoby wymieniane do مِنْ i mieszkanania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 Askinuhun, مِنْ حَيْثُ سكنتم kum, oj, to doaa, ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتواهن أجرهن واتمروا بينكم بمعروف. وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَاعَةً مِنْ سَاعَتِهِ ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما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 فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا rasulay yatlu alaykum ayati llahi mubinati liukhrijal ladzina amanu wa'amilu ssalihati min adh-dhulumat liukhrijal amanu wa'amilu ssalihati min adh-dhulumati وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 قادير وان الله وان الله قد احاط بكل شيء علما